في الوجود فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك وجعل هنانا عادتك اقبل هنا اقبل هنا بصمتك ضع بصمتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم بصراحة الحلقة الماضية جابت لنا مشاكل واتصالات ودعاء أحيانا دعاء علي أو لي عدد منهم كان يقول لماذا حجبتم الاتصالات والحلقة نحن طبعا ما حجبناها لكن تعلمون أن لما يكون معك مادة كثيرة لتتكلم فيها في الموضوع ما تستطيع تستقبل كل اتصالات يعني كما تريد وإلا والله البرنامج لكم يا جماعة ليس لغيركم وأنتم وقوده وأنا أشعر بالامتنان الكبير لكم أنتم ويعني وأفرح بكل من يتصل وأدري أن الشخص الذي أو الفتاة الذي يأخذ جواله ويصرف ماله ويصرف من رصيده عشان يكلمك وربما أحيانا ينتظر على الهاتف ثلاثة أو أربع دقائق قبل أن يحوله عليك أعرف أنه متصل عادة وأنه محب للبرنامج، فالله يجزيكم خير. الحلقة الماضية تكلمنا عن تعدد الزوجات، حقيقة سببت لي يعني إرباك من كثرة ما جاء من يعني اعتراضات من النساء و... وأيضا وعجبت أن أعدادا كبيرة من النساء أيضا كنا مشجعات جابت لي شوية مشاكل صغيرة في البيت أيضا، لكن الحمد لله سترى الله وتعدنا اليوم. لا يزال عندنا مادة حقيقة تتعلق بتعدد الزوجات هناك بعض الأحكام الشرعية ما تكلمنا عنها بعض النقاط مثل مثلا لما الإنسان يعدد كيف يتعامل مع زوجته الأولى في أوائل أو أشهر عند زواجه الآخر أو عند زواجه الثالث أو الرابع كيف يتعامل مع الزوجة التي هي أكثر وتأثرا من غيرها الزوجة التي عدد عليها زوجها كيف ينبغي ان هي تتعامل مع نفسها ايضا نحن كيف نضع بصمتنا في بيوت المعددين احيانا انت لا تكون معددا لكن كيف تضع بصمتك في بيت انسان معدد ربما اخوك معدد او والدك معدد او جارك معدد او هي صديقتها زوجها معدد او اختها زوجها معدد كيف نضع بصمتنا يا جماعة لفي ناس يضعون بصمة مظلمة مفسدة تقول ايش اللي جلسك معاه والمفروض تطلبين الطلاق هذا ما يحترق. هذه بصمة شيطانية كيف نحن نستطيع ان نضع بصمة ربانية لاجل الاصلاح معنا ايضا عدد من الاحكام الفقهية متعلقة بالتعدد العدل يكون في ماذا وما هي اخطاء الناس في مسألة العدل ايضا لدينا كم هائل جدا من الاتصالات والله يا جماعة الاتصالات من قبل ان تبدأ الحلقة وهم شغالين يعني أنا أعلنت في الصفحة والإخوة أيضا أعلننا في صفحات البرنامج أننا سنتكلم عن تعدد زوجات الجزء الثاني فالبعض كاتب يعني ما يكفيكم جزء واحد يا عريفين لا تحطون جزء الثاني يعني أنت اللي تخلي يعرس أنت اللي بل العجيب أول شيء مرحبا بكم يا شباب والله يحييكم أنا شغلت شوي أحمد طابعجي الله يحييك والمهندس والعبد الرحمن وأبو سعود <تكرة> يا مرحبا بكم العجيب ارسل لي واحد من الاخوة يقول يا شيخ آه ان آه زوجته يقول اول ما يقول يتابعون البرنامج كل اسبوع وزوجته قبل البرنامج تعمل فطائر وبيزة وشاي جلسة جلسة لمد السهرة يوم الجمعة مع ضع بصمتك يقول فهي تصب لي شاي اليوم الجلسة وضع بصمتك خلا نمبسط تقارير ومدريش يقول فلما بدأت وقلت مع تعدد الزوجات قالت ما فيك النوم <تصفيق> اليوم بكرة عندك دوام بلاش نصار يقول والله يا شيخ طفت التلفزيون ورفضتني وشاهد الحلقة رحت أشاهدها بعدين في اليوتيوب فأنا أقصد يعني أن الإنسان ينبغي أن ينظر هالأمور بنوع من العدل صراحة يعني يعدل ما بين هذا وهذا أنا سأستعرض أنا أعلم الأخوة يكونون في اتصالات سأستعرض عطوني بس يا جماعة الحلقة اليوم لكم ليست لي أنا لكن أعطوني أربع دقائق سأذكركم بما ذكرناه في الحلقة الماضية حتى الزوج اللي ما شاف الحلقة الماضية يدري إيش قلنا في الحلقة الماضية طبعا تكلمنا عن مشروعية التعدد لماذا الإسلام أباح التعدد هل الإسلام هو الذي شرع التعدد أم أن الإسلام جاء والتعدد موجود في الدنيا ليس عند العرب فقط ترى موجود كان عند الفرس موجود عند الروم موجود عند أهل اليمن موجود عند أهل مصر موجود بل حتى الأنبياء السابقين كانوا, كانوا يعددون يعقوب عليه السلام عنده ثلاث نساء ليس يوسف عليه السلام له اخوة قال لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيد لك كيدا كان هو واخوه عندهم 11 اخ من زوجة اخرى وفي مجموعة. معناه ان التعدد كان موجودا ابراهيم عليه السلام له ثلاث زوجات نعرف منهن سارة وهاجر وهناك زوجة ثالثة سليمان عليه السلام كان عنده عدد كبير من النساء نصه في التوراة والإنجيل اللي موجوده اليوم على الأنبياء كان عندهم عدد من الزوجات فليس التعدد الإسلام هو الذي جاء به فلما يقول لك واحد يا أخي الإسلام شرع التعدد قلت له قل له أنت مخطئ اكسر الإطار الذي وضعه لك مباشرة اكسر الإطار قل أصلا من البداية نقطتك خطأ أنت مخطئ الإسلام لم يشرع التعدد الإسلام لم يشرع الرق إنما الإسلام شرع الصلاة شرع الزكاة شرع الحج لكن جاء وهذه الأمور موجودة في المجتمع فجاء الإسلام وعالجها يعني بعض الصحابة لما أسلموا وعنده عشر نساء رئيس قبيلهم تزوج عشر أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يبكي عنده إلا أربع ما تستطيع أن تتزوج أكثر من أربع من حق المرأة أن تأخذ حقها من زوجها أن تستطيع المرأة تكتفي بربع زوج لكن ما يكفيها عشر زوج ولا واحد على عشرين من زوج. جاء الإسلام وضبطه ال جاء الإسلام ضبط الرق أيضا وما يتعلق به حفظ لكل واحدة من هؤلاء الناس حقها النساء حقها يعني فلما يأتي واحد معدد ويقول والله الأولى أو الثاني أنا ما أحبها وسوف أدعوها هكذا بس اسمك أنك زوجتي وتربين أولادي لكن المبيت كلها عند هذه نقول له حرام قال يا أخي طيب هذه غير جميلة نقول يجب أن تجعل لها ليلة قالوا طيب ذات تلك الليلة هي حائط نقول حتى وين كانت حائط لها ليلة قال طيب تلك الليلة مريضة حتى وإن كانت مريضة لها ليلة إلا أن تتنازل هي عن ليلتها قال طيب هي أصلا عندها أمراض ما أن يعني أن أأخذ منها ما يأخذ الرجل من امرأته نقول حتى وإن يجب عليك لها ليلة لاحظ كيف بذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان له امرأتاني فما لإلى يحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل فدلك هذا على أن الإسلام وإن وافق على وجود التعدد وأباحه لأن الله تعالى يعلم أن من الرجال من يحتاج إلى هذا يا جماعة في في برنامج أمريكي اسمه توك شوز هذا البرنامج برنامج مقابلات عملوا مرة مقابلة أنا ما رأيته والله لكن قرأت عن عملوا مقابلة مع فتاة عمرها عشرون سنة وحامل وإن وطئها زوجها أثناء حملها أصابها ضرر فهي مراعاة لوضع زوجها. كانت تتصل على صديقاتها ليأتي تأتي كل فترة واحدة تبيت مع زوجها ليقع عليه بالفاجهة. ثم معناه أن الرجل يصيب المرأة ظروف يحتاج معه إلى أن يطعم رأة أخرى. طيب ماذا يفعل يزني؟ أنا أسأل يعني يزني واحد امرأة فرضًا عندها مشاكل في الحمل، عندها مشاكل في الدورة، عندها عندها استحاضة مثلا دائمة، عندها مشاكل في الرحم. عندها مثلاً انشغال شديد بأولادها ما تستطيع أنها توفيه حقه أو كل غير ذلك من الأمور يا أخي ما هو الحل معه امرأة مثلاً إذا إذا حملت لا يستطيع زوجها أن يقربها خطر عليها ويعملوا لها ربط وما أدري إيش طيب هذا ماذا يفعل زوجك يعني لابد يا جماعة لما نطرح القضية أن نناقشها من ناحية يعني شرعية وأيضاً من ناحية نحكمها بالعقل لا بالعاطفة. وألا يكون في صورتنا دائما في مخيلتنا صور الناس الذين فشلوا في التعدد أو لم يوفقوا فيه أو الذين ظلموا فيه لا بل ننظر إلى الصور المشرقة يعني حتى من يتصل الآن يعني أنا أنا طح حاطنا من ليبيا أنا قلنا أن نحن الحلقة لكم واستمريت أنا أتكلم تفضل يا من ليبيا اخفض التلفزيون الله يرحم والديك السلام عليكم مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ محمد نعم أسمعك. بارك الله فيك يا أخي على البرنامج. الله يحفظكم. والله يعني من ذي كله سب كان. الله أنا والله يحبكم و كل الإخوان و أخواتنا. يا أخ. بركة. الشيخ أنا أنا أنا مش اعتبر الحلقة الثالثة ضايف. إيه. لكن أنا سمعت الحلقة هذه جديدة و يعني أنا مع معني كنت ضد فكرة التعبد يعني. أنت متزوجة؟ لا بس يعني أنا تعرفت إن تقدامي شخص متزوج وكذا. آه. وما حطيت فكرة فراسي يعني لكنه. وأنا عندي سؤال خارج خارج الحلق يعني هل ممكن أسألك؟ طيب تفضلي أنا يعني أحيانًا هكى أشعر بضيق من غير سبب وكاء وكذا. كم كم عمرك يا أختي؟ أربع 24 سنة. 24 وعشرين سنة. طيب تفضلي أكمل. يعني أحيانا أشعر بمدل أشعر بأمني لا يعني ما عنديش مية في في الحياة هذه بك <تصفيق> طيب سأتكلم عن ذلك يا أختي إن شاء الله وأبداً أتبارك معرفة يا شيخ الله يحفظك بارك خلاص الإخوة نعم رقمي الله يحفظك طبعا أنا سألتها كم كم عمرها لأن عطرة ومياسين السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله كل خير يا شيخ الله يحفظكم بارك الله فيكم. الله خليك رح ما رح أطول عليك يا شيخ بس أنا سؤالي عن التجارة عبر المواقع الالكترونية التجارة عبر الإنترنت طيب. في شركات الآن تروج كثير للعمل من داخل المنازل بحيث بعدين الواحدة ما تتفرن أنها تطلع برا بيتها هذه ال ال مثل كيو وغيرها يعني أنا العرض هلاي كيو طيب سأتكلم سأتكلم عن لأنه المشكلة خارج موضوع حلقتنا لكن بإذن الله إذا يسر الله سأتكلم عن حكمها الشرعي إن شاء الله الله يجزيك خير طبعا أنا سألت الأخت كم عمرها لأني لاحظت أن بعض الفتيات إذا تقدم بهن السن وهن لم يتزوجن تبدأ تصاب بنوع من الهم أحيانا هي تزعم أنه ليس بسبب تأخر زواجها لكنه في الحقيقة بسبب تأخر الزواج لكن عمرها لا يزال يعني في أوائل شبابها ف. لكن ربما الفراغ يعني هو الذي أتعبها. دعنا نعود إلى ما كنا فيه قليلا. النبي عليه الصلاة والسلام عدد لكنه صلوات ربي صلى الله عليه كان عادلا في تعديده بين بين النساء. العلماء ضبطوا ما يتعلق بمسألة التعدد. طبعا هالمسألة نحن ذكرناها في الحلقة الماضية باختصار أنا سأحاول أن أمر عليها مرورا سريعا. وبالمناسبة يا جماعة ترى الحلقة كان بعض الأخوة اقترح أن تكون مسجلة ثم تعرض لكني أصررت إنها تكون على الهوى حتى ما نمنتج شيء يعني حتى نأخذ اللي عند الناس صريحا مباشرة فأنتم خذوا راحتكم يعني بذكر آرائكم بذكر مواقفكم ذكر التوجيهات يعني أنا أود نسمع اليوم تجارب يا جماعة يعني ودي يتصل تتصل واحدة وتقول يا شيخ أنا الذي خط التي خطبت لزوجي زوجة أخرى طيب كيف تحملتي والله اتبعت الطريقة الفلانية يتصل واحد يقول يا شيخ أنا عندي كذا من النساء لكني اتبعت معهن الطريقة الفلانية فا يعني حتى يكون بإذن الله تعالى فيه خبرة لنا جميعا يعني يمكن نحتاجها الخبرة يا خي. أخي حكيم تفضل حكيم وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا أخي حكيم تفضل الله يحفظك أشكرك على البرنامج يا معبر عن الصحة وأما السؤال أني هو خارج عن موضوع الحلقة ممكن أسألك يا شيخ والله مدام اتصلت اسألت. فضل. ما دمت تصلت اسأل تفضل.ما أنا تلعرفوا حن في وحن شاب كان كم كان الأفضل في حياته الدنيا وكان يعمل صيئات كان يعمل كان لا يصلي ولكنه مسلم ولكنه عازر في سبيل الله وسُش في سبيل الله. نعم أريد أن أعرف ما حكم الشرعة أسأل الله تعالى أن يعفو عنه وعنه وأن يقبله ربنا جل وعلا طبعا نحن لا نحكم لأحد فيما يتعلق بأمر الآخرة لكن نسأل الله تعالى أن يشمله برحمة الله يجزيك خير أخي حكيم معنا من نوار نوار تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سيد حفظكم الله فيكم أود أن أشكركم على ما يعني قدمتم في هذا البرنامج الأروع من رائع. الله يكرمكم. وأود أن أذكم أن يعني وجه كلمة للنساء. يعني أنا حقيقة أرى يعني من خلال يعني خلطةي بالمجتمع النسائي. أرى أنهم ينظرون إلى التعدد ليس شرعا يعني هم ينظرون له يعني يعني ينظرون له ك يعني لا ينظرون له كش يعني كشرع من الله سبحانه وتعالى للأسف الشديد. تسمع منهم كلمات مؤلمة يعني ما عرفوا الشر إلا في هذا هذه الكلمة التي تسمع يعني تسمع هذا يعني يقولون كلمات مؤلمة حقيقة يعني فأنا أوجه كلمة للنساء أقول اتقين الله فيما فيما تقولون وإنه الله تعالى يقول وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره صحيح ويقول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في صدورهم حرجا من من ويسلموا فقط لا ويسلموا تسليما فأنت وإن جرحتي من مسألة يعني زواج زوجك عليك فاحتسبي الأجر عند الله واعلمي أن الله لا يضيع لك نحن سنتكلم عن هذا التفصيل رسيل أخير يا شيخ عذرا أنا طبعا لي أكثر من سنة وأنا أحاول الاتصال بكم نعم. لموضوع أود قوله لكم وهو طويل شيئا ما فأتمنى يا شيخ أن تتصلوا بي طيب اتركي رقمك عند الإخوة أو خذي رقمي من الكنترول ورسي لي رسالة طيب شكرا بارك شكراً الله فيكم الله يحفظكم بارك الله فيكم طبعا مما ذكرناه أيضا في الأسبوع الماضي أن وجود الغيرة بين النساء أمر طبيعي وجود بل حتى الغيرة حتى عند الرجال أحيانا لما يتزوج ابنك ثم ترى أحيانا عنايته بولده أكثر من عنايته بك وأنت الأب يدخل في القلب أحيانا شيء من من الغيرة يعني هذا ما جرت به العادة النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع الغيرة بين نسائه تعاملا حكيما بحيث انه يعلم أنها من طبيعتها أنها تغار من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام مرة كان في بيت عائشة فأرسلت إليه أم سلمة طعاما فلما جاء بالطعام وهو في بيت عائشة وقع في قلب عائشة ما يقع في قلب الضرائر من الغيرة كأنها تقول كيف يعني أنا ما أعرف أطبخ خايفين عليه جوع في بيتي يعني ترسلون له الطعام حتى حتى في بيتي ما تركته لي وقع في قلبها ما يقع بين النساء فضربت يد الجارية التي جاءت بالطبق فوقع الطبق وانكسر وانتثر الطعام على الأرض النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه ما دفعها إلى هذا إلا شدة محبتها له للزوج عليه الصلاة والسلام وشدة رغبتها في أن لا يشاركها أحد آخر معه وبالتالي ما نظر النبي صلى الله عليه وسلم نظرة سوداوية إلى طبق مكسور وإلى غضب خرج من امرأة نظر إلى الجانب المشرق أن زوجتي تحبني ولذلك هي تغار علي لذلك أنا وجدت أن أكثر النساء حزنا على تزوج أزواجهم هي التي زوجها طيب وحبيب لطيف لكن لما يكون الزوج سيء الأخلاق معها ولا متعاطي مخدرات ولا يسكر وما يصلي وما دريش ثم ذهب وتزوج هي أصلا تجد في نفسها إعراضا عنه وعدم انجداب إليه لأنه سيء لكن صبرت عليه لأن عندها أولاد وبالتالي لما يتزوج تقول في نفسها والله يتزوج ولا ما يتزوج أصلا أنا لا أريده ولا أحبه وأن يشاركني أحد آخر فيها هذا لا يهمني مثل الطعام غير اللذيذ الذي تأكل منه أنتو غير متلدث به لكن ما في غيره فيأتي واحد ثاني يقول ممكن أكل معك تقول لي والله تفضل يا أخي كل معي الله يحييك وذلك لأنك تريد أن تنتهي منه فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام نظر للجانب المشرق أوه عائشة تحبني جدا عائشة حريصة ما أكل إلا من يدها لذلك هي تغضب فقال عليه الصلاة والسلام غارت أمكم غارت أمكم أم المؤمنين غارت ثم قام عليه الصلاة والسلام وأخذ طبقا وجمع فيه الطعام وأكله ثم قال لها عندك طعام قالت نعم فأخذ من طعام يا عائشة وضع في الطبق وأرسله مع الجارية وقال عليه صل الله عليه وسلم الجارية تمشي قال طبق بطبق وطعام بطعام وانتهى الموضوع بالله لو أن عليه صل الله وسلم بد يصرخ وصاره وسمع الجيران كلامه جاء أبو بكر أبو زوجي حل الموضوع لكن انظر كيف استطاع عليه صل الله وسلم أن يسحب البيساط بكل هدوء دخل مرة أخرى عليه صلاة والسلام على صفية بنت حيي بن أخطب حجية بن أخطب من رؤوس اليهود، وصفية ابنته كانت في السبي، فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فهي أصلا أبوها من رؤوس اليهود. اختلفت دخل عليها صلى الله عليه وسلم يوما وهي تبكي. تفضلي يا أمل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مبركات. أشكرك الدكتور. الله يحفظك يا أختي. تفضلي يا أمل. شكرا بارك الله فيك. قلت لك دكتور بالنسبة للحلقات يعني نحن تمنى أن كم تضع الرأي العلمي بالإضافة إلى رأي الشرع. الديني في المواضيع هذه. نعم. مثلاً من التعدد الزوجات في جاء الثان حدثها في أربعة. أكيد علميا للموضع أرض على الإسلام ده بدأ فيه علميا فيه شيء صحيح فيريت الفقرات هذين بإذن الله وفيها هذي... رأي العلم علشان يكون فيه بخلاء جميل. أكثر جميع هي من ضمن النقاط اللي عندنا إن شاء الله أنا الله يجزيك خير أم بلال تفضري السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا أم بلال مرحبا بك يا شيخ الله وخير إن شاء الله, الله يا شيخ. فضلكم خير. يا شيخ الحقيقة موضوع شيق الموضوع الذي نرى عرق الذي عرضتموه وأنا مع التعدد في الحقيقة رام إني ذو ولكن مع التعدد ولكن يا شيخ آه المشكل آه في في يعني في الزو في الزوجات لا نقبل لا نقبل التعدد لا نقبل التعدد في خطأ فينا إحنا لأن الخطأ فينا فينا من ناحية الدينية أولاً لن من من نستطيع أن نستوعب أن الزوج يتزوج أمرأة غير يعني ولكن يا شيخ أنا أكثر, أو أكثر, أكثر شيء أؤكد عليه أن الأخلاق هي التي تدع الزوج يعدد أخلاق الزوجة هي التي تد يعني فيه صيد يتزوج صيد أم بلال كم صار, كم صار لك من الزوجة؟ أنا صار لي 11 عشرة سنة. يعني لو يتزوج زوجك الآن أبو بلال ما عندك مشكلة؟ ما عندي مشكلة ما عندي مشكلة أو صدقًا يا شيخ والله ما عندي مشكلة ولكن يا شيخ أنا كنت أنا كنت من فت لفترة سب لمدة سبع سنوات يا شيخ كانت أخلاقي حقيقة أخلاقي سيئة. صي بعد لأن كنت بعيدة عن طريق الله عز وجل ولكن كنت يعني يعني كان ورغم ذلك كان زوجي كان فارس الحقيقة يعني يحدينا الله يهدينا يهديه يعني ويهدينا إحنا معه ولكن يا شيخ عندما أخذت طريق الله شعرت أن زوجي أحسن الله. من حول. اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم عاطفة إن الله إن وص... وصلت رسالتك الله يجزيك خير أحسنتي بارك الله فيك يولي حبها أنا ودي أني كان لكم المكالمة لكن هجم علينا الفاصل هذا فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله أينهم كن مثلهم في جوه أقبل هنا أقبل هنا ضع بصمتك دخل النبي عليه الصلاة والسلام على زوجه صفية بنت حيي بن أخطب حيي بن أخطب كما ذكرنا كان من رؤوس اليهود المحاربين للنبي عليه الصلاة والسلام فوجدها صلى الله عليه وسلم تبكي قال ما يبكيكي ما يبكيكي يا ياخي شوف التعامل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين امرأته وهو عنده ثمان غيرها ومع ذلك ما قال انت دائم بكاء وما اللي يدخل هالبيت هذا مشاكل طلع البيت الثاني لا يسألها يعني شارك مشاعرها قال ما يبكيكي قالت حفصة تقول لي يا ابنة اليهودي حفصة صار بينه وبينه وشي قالت انتظر أن أبوك يهودي فقال عليه الصلاة والسلام ألا قلت لها زوجي نبي وأبي نبي وعمي نبي يعني زوجي محمد صلى الله عليه وسلم ونسبها ينتهي إلى هارون عليه السلام نبي وعمها موسى عليه السلام نبي ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى حفصة يعمل معها مشكلة لماذا قلت لي يعني هو عليه الصلاة والسلام رأى جرحا وعالج الجرح وانتهى ما ذهب الي من جرح ويقول ليش تجرح ايش قصدك بهذا الجرح لا لا خلال سكت طبيعي يا غيرها بين النساء وحده ما وجدت سبة تقولها عليك لانك ابنة يهودي يا اخي لك الشرف انك بنت هارون عليه السلام او انك ابنة موسى عليه السلام فهذا ايضا في علاج النبي صلى الله عليه وسلم لها الامور لثقابل النساء هيا احمد سمعنا يا ابو حمد الرحيم شيء نبارك لك زواجك الثالث اللي كان قبل أمس أي زواج لا طرح زوجتي بتتابع البرنامج دقيقة دقيقة ف طيب ليش ليش ارتعبت وخفت غير وجيك انت لسه جاي من امريكا ولا لا إلا زوجتك اللي في امريكا اللي اخلتها لسبوع الماضي لما تصلت هنيك وقلت لي يا شيخ تعرف لي مأذون ايو لا لا أبدا ما حصل هو ده دا قلت له ايش لو تنفي الخبر ده عشان لا أروح في ورطة بعدين طيب قدينا طيب. في مجموع من <تصفيق> في ايميل جانا من ليش الأوراق تنتفظ طيبة في الدك وقذف في قلوبهم الرب في أخت من من فرنسا بتسأل أن الشرع أجاز تعدد الزوجات ولكن في آية قرآنية قولها فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فكيف تعدد الزوجات مشروع به ولكن طبعا هذا خاص لتعدد الزوجات له شروط مثل الإنسان مثلا يريد أن يذهب فرضا يصلي في المسجد في شروط لو واحد بيصلي في المسجد وعند ابنه سيطعن نفسه بسكين ولا أنت ذهابك المسجد فيها مثلا سباع سوف تقتلك ولا نحوه في شروط أنك تأمن الدخول للمسجد تأمن الوصول إليك واحد يريد يذهب للجهاد عندك عندك أبواني يحتاجني إليك عند ظروف معينة كذلك التعدد الله سبحانه وتعالى ذكر له ظروفا ذكر له شروطا فذكر الله سبحانه وتعالى أن من أهم شروط التعدد أن يكون عنده قدرة على العدل ذلك قال الله تعالى فإن خفتهم ألا تعدلوا اللي ما يستطيع أن يعدل في ال في المسكن ما يستطيع أن يعدل في النفقة ما يستطيع أن يعدل في التعامل يقول العلم حتى الضحكة يعني واحد من الزوجتين إذا جاء إليها أي كلام تقوله يضحك يقول والله أحسن نكة سمعها في حياة النكة اللي عندك أنت ما شاء الله عليك وسيعة صدره ولذهب إلى الثالثانية قال لها أنت سبحان الله ما كل نكة القديمة أنت يا عوذ بالله وجه مظلم أنت يجب أن يعدل حتى في الضحكة بينهما الشيء الوحيد الذي يجوز أن لا يعدل فيه هو الشيء الذي لا يملكه وهو الحب الذي في القلب واحد يحب هذه أكثر من هذه النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم هذا لما يقسم بين نسائه المال أو الطعام أو اللباس يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك أنا عدلت يا ربي فلا تلومني فيما تملك ولا أملك في أشياء أن تملك الحب في القلب يا ربي يزيد لهذه وينقص لهذه أنا لا أملك أن يغيره لكن أنت الذي تملك يا رب العالمين وبالنسبة يا جماعة أيضا لما بين الزوجتين أهل العلم قالوا العدل ولم يقولوا المساواة بمعنى واحدة من الزوجتين عندها مثلا خمسة أطفال والثانية ما عندها لطفل واحد فأنت جعلت الأولى في شقة فيها خمس غرف والثانية في شقة فيها غرفتين فقالت لك الثانية اتق الله وعدل بيننا أبي غر أبي شقة فيها خمس غرف، تقول الشرع أمرني بالعدل ولم يأمرني بالمساواة بدليل لو الزوجة التي أنت عندها الثانية احتاج مثلا طفلها إلى دواء مسكن حرارة وذهبت واشتريت ولا هي مريضة واحتاجت إلى مسكن للصداع فذهبت واشتريت مسكن للصداع بعشر ريال وعطيت هي لا يعني أنك في الصيدرية تشتري اثنين تقول ما دام اشتريت لهذه مسكن صداع معناه لازم اشتري لثاني مسكن صداع هذا جنون لا لو الاولى قالت لك والله مثلا اختي بتتزوج واحتاج فلوس نشتري ثوب عرس للبنات ثوب زواج وايضا ثوب زواج لي انا فأعطيتها مثل ما بلغ من المال اشتري للبنات مثلا ثياب يحضرنا الزواج ولك يا انتي فقالت لك الثانية طيب انا ايضا انت اشتري اعطيتها الف ريال اعطني الف ريال طيب انتي ما تحتاجين الان انا اعطيتها لظرف معين اما علاج اما زواج اما طعام اما تعمل عملية جراحية وعطيتها قيمتها فايضا الشرع من رحمته لم يأمر بالمساواة انما امر بالعدل بينهم اي احنا نرجع للفيسبوك يلا كمل انا في مداخله على الفيسبوك اه في أخت اسمها نور بتقول انه زوجها يعني هي هذه أنا بعض الأحيان لاحظة حتى في مجتمعنا موجود آه. اللي هو تهديد الزوج زوجته بأنه إذا ما سويت كذا ترى الزوج عليك الثانية إذا ما عملت مش عارف إيه ترى يعني رح عيشك في عذاب وزوجة الثانية والثالثة فصارت حياتها يعني كلها جحيم وألم وصارت دائما في حالة توتر إشراي والله يا أخي أنا رأيي أن هذا يعني قلت مرؤى في الرجل الذي يرفعه عصد التعدد يهدد به زوجته دائما لا والله أخي من مرؤتك أن يعني تميتها موتات أن ليس كل مرة تبدأ تضرب بهذا الصوت خلي عندك مرؤة وتعامل معها معاملة حسنة إن كنت ترى نفسك تحتاج إلى التعدد تحتاج إليه يعني ليست المسألة فقط دلع تحتاج إلى التعدد فعدد أما إذا لا تحتاج إليه فأنا لا أرى أنه, أنه يعدد الذي لا يحتاج إلى التعدد يعني مثلا يحتاج إليه من جهة الفراش يحتاج إليه من جهة الفتن اللي حوله يحتاج إليه من ظروف بينه وبين زوجته أو أو كذا أما أن يبدأ كل مرة يقول ترى أقدر أعدد لكن لا هذا ليس مروءة الرجل وينبغي له أن يكون أكثر أكثر أكثر عدما أعطني اللي في الفيس بعد ها طيب طبعا في رسائل في رسالة عجيبة من برضو من اسم آخر النور الفاضلة كاتبة زوجي العزيز رسالة إلى زوجها العزيز وبانتهاء رسالة زوجتك الحبيبة بتقول أنه الأيام الأيام ستجمع الأيام بيننا ستكون دول وفي النهاية أيام منا سيترك الآخر فلك الحرية أن تتزوج الثاني والثالثة دام نحن على الحب متعاهدين فإش رأيك إنت في موضوع أنه كما تفضلت في ذات البرنامج أنه حيانا الزوجة تخطب لزوجها فهل هذا من الحب <تصفيق> أو... والله يا أخي شوف أنا أقول كون الزوجة تخطب لزوجها هذا خلال فطرة المرأة <تصفيق> <تصفيق> يا أخي عائشة <تصفيق> رضي الله عنها <تصفيق> لما النبي عليه الصلاة والسلام خطب امرأة اسمها بنت الجون فعلي رأتها عائشة في إله جميلة وبيتبيدخل بها النبي عليه الصلاة والسلام فهي لا تريدها أن تنافسها عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فجاءت له وقالت نعطيك نصيحة قالت نعم قالت إذا دخل بك النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يدخل عليك قولي له أعوذ بالله منك <تصفيق> وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحد استعاد بالله من التركة من طبيعته كذا يعني يقول الله تعالى عظيم هذا يرجع إلى الله مني وأنا أقبل عليه لا والله فلما دخل بها عليه صل والسلام قالت له مسكينة تبغى تحب إليه قالت أعوذ بالله منك فوقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ربة ما أكرهت وربما رأت قل أعوذ بالله منك ورب فتركها وقال الحقيب أهلك أنت طالق وأعطاه بقية المهر في أمر الله فمن الطبيعي يا أخي أن يقع في قلب المرأة ما يقع من الغيرة هذا أمر طبيعي جدا أنت عندك طبعا الرحمن الأشياء اللي في الموقع. الموقع موقع على أكثر. القناة نفسه. أي بعطناها وإيش اللي عندنا. أنا دكتور أنا مصر أقرأ لك الرسالة الأولى هذه. بس فضائح. هذا ما فيها فضايا. هذا بيقول السلام عليكم على الشرع حدد ااا يعني أحل تعدد لحكمة عظيمة مم. ومن الأفضل للرجل الزواج من أخرى بدلا من الوقوع في الأخطيئة مع أخريات. صحيح. السؤال. لماذا يا شيخ محمد أنت تتزوج زوجة أخرى؟ ويا ريت لو أكون أنا؟ هذا <تصفيق> بس يا خطيبي مش دراه يا أخي يمكن عندي يمكن عندي أربع زوجات يا أخي. هذا الناس قاعدين يحجروننا. والله <تصفيق> هي يعني أنا حتى كنت عطدن يا طريحة. أيوة مرة جابت لك إياها على طول كده. في في برضو رسالة على الموقع القناة بيقول إنه هو الحل المميز في عصرنا الحالي للمعضلة العنوسة. تعدد نحن نحن ذكرنا في الحلقة الماضية قلنا ان عندنا في المملكة من كل ستة عشرة فتاة توجد فتاة تعدت الثلاثين ولم تتزوج من كل ستة عشر فتاة في فتاة تعدت الثلاثين ولم تتزوج طبعا أنا لا اريد ان اقول ايش الاسباب لكن في احيانا اما انها يعني عند ظروف معينة أو أنها لم تخطب أو أو كل غير ذلك يعني من من الأمور فكذلك يا أخي لما تأتي المرأة وتسد الباب ضد التعدد أو تقول لزوجها مثلا أنت زوجت علي والله لا أترك وأترك الأولاد وأترك هذا حقيقة مما لم يشرعه الله تعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صفحتها يعني الصفحة الآن صحن فيه طعام فهذا الطعام للرجل يأكله امرأتان زين يعني كانت الزوجة الاولى تأكل والزوج جاء بزوجة اخرى تأكل معه الصحفة فيقول عليه الصلاة والسلام لا تطلب هذه ان تطلق اختها لتستفرغ صفحتها حتى تكون الصفحة كلها لك فانه لا يتيك الا ما قدر لك انت كاتب الله انك بتأكلين هالطعام ستأكل سواء معك عشر نساء او انت وحدك لذلك حتى المرأة التي يعني تطلب من زوجها ان يطلق اختها أو التي يعني تشترط عليه ذلك بل حتى أهل العلم الفقهاء قالوا هل يجوز للمرأة إذا جاء يخطبها الزوج هل يجوز لها أن تشترط عليه إن تزوج عليها فأمرها بيدها يجوز هذا شيء مهم طيب يا أبو عبد الله السلام عليكم يا شيخ مرحبا بأحبابنا وأهلنا في العراق يا مرحبا وعليكم السلام أياك بسيخ مهد السلام عليكم ورحمة الله, ورحمه الله مرحبا مرحبا أهلا وسهلا عليك ورحمة الله وبركاته مع حيدر عبد الله ما يا ابن يا مرحبا يا حيدر الله يحييك والله يا شيخ العزيز يعني انت يعني والله نحسبك بالله الله يجزيك خير الله يجعلنا وياكم من أحبابه <تصفيق> أبو عبد الله لا يا شيخ احنا نتكلم عن التعدد أنتم عاد البلاد فيها وقع عندكم بعض الحروب وبعض كذا وربما بعض الناس توفي عن زوجته هل التعدد عندكم موجودا يعني بحيث اللي توفي زوجها وهي لا تزال ربما في أوائل عمرها هل التعدد موجود يتزوجها غيره والله يا شيخ العزيز يعني الآن في الحقيقة يعني دعوتكم أنتو يعني وحافظ على السلام وعبتين اللي تأمنا منكم تطفون دعوة لل للحوائل أو لل استفسار في هذه الأمور يعني كان له هكذا يعني أمر يعني استثناء في العراق لدينا الكثير من العراق لدينا كثير من الكثير من الأيام وده استفسار لأنك قلاد على علم إنه وصلنا إن شاء الله تعالى على الله يوفقنا ون فقط يعني أخوات السعود تأخذ حلوة هذا هو والله النص ي... أقول نصف المكالمة أنا ما سمعته صوتي قطع لكن يبدو يعني زال الله خير يتكلم أنه لابد المشايخ يشجعون حل هذه المشكلة أم بدر تفضلي السلام عليك يا فضي يوجد مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله أنا أم بدر من هولندا أهلا يا أم بدر عندي اثنين أسئلة لو سمحت تفضلي السؤال الأول أبوي الله رحمه كان متزوج زوجتين المرأة اللولة كانت بتعيش في القرية والمرأة الثانية هي أمي لكن كان بيمشي عند المرأة اللي في القرية بس شهر في السنة كاملة لكن نعم. كان بيصرف عليها يعني الأكل والشراب لكن يا ترى كان يعني نقص حقها من حق يعني أشياء أخرى. الوالد موجود موجود أم توفي؟ لا أبويا متوفي وم كمان مان متوفية. خلاص الله يغفر لنا ولهم. يعني متابعتي لهذا البرنامج يعني بشوف إني أبويا كان يعني ناقص من حقها أشياء أخرى. هو انبدر بدر أمر المضى وانقضى وتوفوا والله تعالى صلى الله برحمته ولا وسلم يعطينا النقطة الثانية النقطة الثانية النقطة الثانية يعني بس ألينا هنا في ولندا رجال بيتزوجوا لكن هنا في ولندا نسمح بس في مرأة واحدة لكن بيدفع للحكومة الولندية بس بقية مرأة واحدة والمرأة الثانية والثالثة ما بيدفع بيها يطرى هذا في حرام ولا حلال يعني ما يخبرهم ما يبلغهم لا ما يبلغ بأنهم متزوج زوجة أخرى ايوة والله أنا أقول إذا كان عندكم أنا أعرف أنت في أي مدينة في هولندا أندهوفن ولا أين في أمستردام. أمستردام فيها مشاهد. أين سردام؟ أمستردام أمستر نعم فيها عدد من طلبة العلم ااا يعني أقترح أن تسألهم في ذلك لأن الجواب يعتمد على معرفة النظام والمفاسد والمصالح التي ترتب على هذا فأقترح أن تسألهم في هذا عسى الله أن يحفظكم من معنا عمار السويد فضلي عمار عمار طيب عمار معنا ولا عمار الو السلام عليكم السلام الله وبركاته السلام السلام ورحمه الله وبركاته يا عمار الحال يا شيخ محمد وسهلا يا عمار الله أنا عامر من السويد مو عامر يا عامر الله من السويد مرحبا تفضل كيف الحال كيف الحال الله يسلمك عامر ادخل في الموضوع الله يرحم والدك اي انا احبك في الله الله يتزيك خير بالنسبة لتحاجد الزوجات طبعا هذا مشروع واضح بشكل عامر الكتاب الله سبحانه وتعالى نعم نعم م. الله اي فهذا يعني حلقة طبعا رأي يعني من رأي من رأيك اللي تبتيت بالقناة الله يتزيك خير يعمر ويحفظك يا رب العالمين بارك الله فيك الله يجزيك خير عندك شيء آخر تذكره لنا أو أو دعني أكمل آه قليلا في طبعا في في طبعا آراء آه آه ضد وبشدة وهي غالبا من النساء بسبب إنه ما يقبلوا آه يكون آه الحب آه الحب اللي من أن ينقسم, ينقسم عموما آه. عموما يا أخي الرجل يعني فطره الله تعالى على أنه يستطيع أن يحب اثنتين وثلاث واربع يعني ليست القضية أنه ما يحب إلا وحده دون غيرها وأيضا من خلال التجربة أن كثيرا من النساء التي تكون زوجها أولى إذا عدد عليها زوجها وهي تعاملت مع الموقف بهدوء وحب أنه يصبح تعلقه بها ومحبته لها أكثر من ذي قبل فالأمر يعني في ذلك عادي أنا عندي بعض التوجيهات للزوجة الأولى أو ربما تكون الثانية أو كيف تتعامل مع واقعها إذا تزوج عليها الزوج، أعطيكم التوجيهات بعد بعد الفاصل. أيوة أحب هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. أينهم كنيس بسمتك ضع بسمتك كل شيء مكتوب ومقدر من قبل أن يخلق الله تعالى السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. المرأة التي يتزوج عليها زوجها، ترى هذه مضمون المصائب بالمناسبة. يعني كما أصبر على مصيبة فقدان مالي، أصبر على مصيبة موت ولدي. المرأة تصبر كما تصبر على مصيبة ضياع مالها تصبر على مصيبة موت ولدها تصبر على مصيبة زواج زوجها عليها يا أخي أمر مقدر ومكتوب ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها من قبل ما نخلقها مكتوب عند الله تعالى في كتاب ينبغي أن تعلم المرأة قمتي ولا قعدتي بكيتي ولا ولا ضحكتي رضيتي أو سخبتي لن تغيري في القدر شيء القدر ماضي علينا كلنا وأعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك هذا أولا أن تعلم الزوجة التي تزوج عليها زوجها أن هذا أمر مقدر ومكتوب الأمر الثاني البعد عن الصديقات المهيجات إذا رأيت من تفسد عليك بيتك وتقول مثلا أنا لو مكانك والله لا أطلب الطلاق أنا لو مكانك لا فعل إنك وهي إذا صارت في مكانك ربما تكون أكثر انكسارا وخنوعا منك فلا تستمع إلى المهيجات تستمع للعاقلات اللي تقولها والله عادي وهذا شرع الله سبحانه وتعالى واصبري على هذا بالعكس اللي اكسبيه وهذا زوجك احسن من يذهب يزني ولا يأتيك بكرة يصيبك بالايدز ولا مرض من الامراض اصبري واحتسبي وانت على اجرك وما شابه ذلك تبتعد عن مهيجات تبتعد عن الافكار التي يطرحها الشيطان لها مثلا يعني زهقيه زهقيه حتى يطلقها اغتابيها دائما حتى يكرهها لن أوافق المرأة اللي توافق على التعدد غير محترمة وأنا أريد أن يصير ابتعد عن هالأمور وارضي بما قسم الله لك هيا أبو سعود عندي هنا مجموعة من الطفات من الشباب أيه. ومن حلقة اللي فاتت في الفيسبوك أيه. في روعة النجم, النجم. <تصفيق> تتكلم تقول موضوع جميل جدا ونادر تقول أنا زوجة معدد لزوج معدد طبعا هي الزوجة الثانية وتقول ما شاء الله تبارك الله زوجي من أروع وأعدل الأزواج في الدنيا الله يوفقهم يا رب تقول العلاقة بزوجتي وأولاده كعلاقتي مع أهلي لكن السبب في سعادتنا هو زوجي لأنه لا يقارن بيننا ولا يمدح ولا يجمعنا دائما لكي, تحص لكي تحصل مشاكل مم. أما بالنسبة للأولاد تقول علاقتهم مع بعض جدا رائع تقول أنا عندي ثلاثة أطفال وعلاقتهم بأخوانهم من من الزوجة, من الزوجة الأولى جدا رائع تقول علما بأنهم في العشرين هو الزوج سبحان الله الذي يستطيع فعلا أن يعدل بين نسائه وأن تشعر كل واحدة بالحب وأيضًا ألا يذكر الواحد عند الأخرى يعني ما يأتي عند واحدة ويقول مثلا والله فلانة ترتيب السرير عندها أحسن من ترتيب السرير اللي عندك إيه لا تبدأ تقارن عندها. عندك رأي عطية كل مثلا يا حبيبتي رتب السرير جيدا ما في داعي تقول تأكل بعدين تقول والله الله يرحم مثلا أم عبد الله والله أكلها أحسن من هذا الأكل لا تعمل لنفسك مشاكل منال تفضلي تفضلي منال نعم تفضلي نسمعك. قال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بس حبيت اشارك في قصه يعني صارت لأختي. اجي بسرعه يا منال شوية ها اا شو اسمه ذا اختي اختي تزوجت زوجها تزوج عليها ايوه وبعد ما تزوج عليها يعني الحرمه اللي طلعت طلعت تقريبا ايش اقول لك حقت سحر زي كده خلاص اي أنا تحاولت وخبرت أختي من نفس البيت حقا طيب يبدو أن رسالتك وصلت يا منال الله يحفظك ويجزيك خير أم محمد تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام, السلام الله ورحمة الله وبركاته فضلي أم محمد أنا مع التعدد يا شيخ أيه؟ أنا مع التعدد لكن يكون الرجل ملتزم ودين راح ينفذ المرأة إذا كان الرجل ليس ملتزم ولا دين ولا يفقى شيء الدين هذا هو الظلم اللي يقع على المرأة، فا أنا بالنسبة لي ما كان عندي مانع أن زوجي يتزوج، أي. وأن أبقى يعني وربي بنتي وولدي ولكن هو هو حط لي إنه اللي هو حبه أنا أنا مطلقة، بس زوجي حب واحدة من خارج البلاد وطلب مني إنه يعطيني مليون ريال وأرضى إنّي أطلق وبعدين يأتي يبكي تحت قدمي. عشان يرجعني هذا بيقلي اياه ليش طيب ما اخذها وانت في عصمته ليش يعني قال بطلقك حتى تزوجها انا سالت لي انت يعني تطلقني طيب قال انا ما انفع اكون زوجة انا انفع اكون رادعه للعنويه لاني دائما بالسبحة افتضح و... ودائما يعني يعني انت اختي كم كم عمرك عفوا 35 طيب ما شاء الله شباب يعني يعني هل أنت لا تتزينين له ولا ت... يعني تتهيئين أنا... يا شيخ الحمد لله والشكر لله الله يعلم يعني أني أنا اللي كنت صادرة عليه هو أكبر مني بـ 25 سنة لا. وأنا اللي أجمل منه وأنا اللي أصغر منه ولكن إيش اللي يملع عين الرجل ما في شيء يملع عين الرجل حقيقة يعني أنا أصغر منه وأنا يعني أجمل منه وي وي يقول اديكي مليون وبعدين انتهي اسقي تحت رجولي طيب ايش حصل الحين عسى ارجعك ان شاء الله يقول والله انا قاعده انتظر ان يجي تحت رجولي للان ما جاء ما ان شاء الله ما, ما ما يحتاج يجي تحت رجولك لكن انا رايي اختي انت عندك اولاد من اي يعني ثلاثة اربع كذا اي يا شيخ انا عذبني أخذ أولادي صغار. شوف يا جل أحمد. أنا تبغين تبغين رأيي أختي أم من عفواً؟ أم محمد. أم محمد الله يقر عينك ببأبناء بأبنائك. يعني... أم محمد نعم. إن كان الرجل خ... مصليا حتى لو أخطأ إن كان الرجل يصلي وتعامله طيب أبد ارجعي له هذا أبو عيالك وخلي أولادك يتربوا ما بين أمهم وأبيهم أحسن ما يظل بينكم الفرق وأسأل الله أن يجمع شملكم على الخير قلوا آمين, آمين. من غير مليون يعني. لا ما أبغى خلاص. على موما هذا يعاد انقبلتها أو يمكن عندك ظروف يعني تمنعك من هذا الله يحفظك أخي علي تفضل ألو السلام عليكم تفضل وعليكم السلام مرحبا علي كيف حالك يا مرحبا أخي علي الله يحييك الله يحبك في الله بارك الله فيك يا علي أحبك الله أحتني فيك علي نحن كنا نسأل قبل قليل عن مسألة وجود تعدد الزوجات عندكم في العراق خاصة مع بعض الأحداث اللي مرت بها هل أنا. هو موجود عندكم؟ هل عادي الرجل يتزوج؟ يعدد؟ والله أكون فيه وأكون هناك لأنني أكون من يعيد هذا التعدد للزوجات أكون فيه من يعيد هذا الزواج التعدد إيه. الله يحفظك، بارك الله فيك يا علي بزاك الله خير طبعا انا ارجو المتصلين يعني بعض المتصلين يذكر قضايا خاصة يعني مثلا يقول مثلا يكون الصوت معروف والاسم صريح فتقول مثلا اخت زوجي فعلت كذا وكذا فاحيانا الذين يعرفونها ويعرفون اخت الزوج ربما يصلون مثلا الى مئة امرأة فلا راقب الحقيقة ان ينشر ذلك يعني اللي عندهم يا جماعة اشياء خاصة تتعلق مثلا بسحر تعلق ما في داعي تقول مثلا اختي ولا تقول اعرف وحده كذا وكذا حتى تصل إلى الحل وأيضا هذه المسائل لا تعرض جماعة الهوى هذه المسائل ترسل رسالة يستفتى بها وأصليت على الجميع التوفيق أبو سعود خلصنا اللي عندك ولا بقى شيء آه خلاص نشوفه طيب أبو أديب دكتور في في سؤال بيتكرر كذا مرة أي. يقول هل ممكن إنه الشخص يتزوج الثانية بدون علم الأولى أو يجبرها أو إنه الأولى تكتب في عقدها تشترط أنه ما يتزوج عليها الثاني؟ هذا السؤال كذا مرة بيتكرر معايا في هذا شوف أما بالنسبة لي أن, الزوج أن الزوجة تكتب في العقد تشترط يعني كما أنها تشترط أن يكون لي سكن خاص أي. أشترط أن أكمل دراستي أشترط أنك إن تزوجت علي فإنني طالق أو فإن الأمر بيدي لأن المرأة بالمناسبة إذا تزوج عليها زوجها الزوجة الأولى ثم جاءت وقالت له ليش تتزوج علي طلقني شرعا لا يجب عليه أن يطلقها والسبيل الوحيد لها أنتدى بلا المحكمة وتقول يا قاضي أنا ما أريد هذا الزوج يقول طيب إيش السبب يشرب خمر ترك الصلاة تعاطى مخدرات يتعامل معك تعامل سيئا قالت لا والله الرجل مصلي ولطيف وحبيب ووضعها المادة جيد لكنه تزوج عليه القاضي لا يقبل أن يطلقها بسبب أنه تزوج عليه فإذا أرادت هي أن تفارقه ليس لها إلا سبيل واحد ما هو الخلع ترجع لها المهر ويطلقها تطليقه فبعض النساء تريد أنها من البداية تشترط أنك أنت زوجت عليه فأمري بيدي يعني إذا أريد أفارقك ما أدفع لك مهرك ولا شيء طيب هل يجوز هذا الشرط أم لا؟ أكثر أهل العلم على عدم جوازه. بعض الشافعية يجيزه لكن أكثر أهل العلم على عدم جوازه لأنه لا يجوز أن يشترط في خلال عقد الزواج إلا أشياء تبيحها الشريعة أما أشياء شروط يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط فلا يجوز أنه يشترط أشياء لا تكون في الشريعة في نقطة مهمة أيضا تتعلق لما الشخص يتزوج على امرأته دائما الشخص يا جماعة إذا تزوج على امرأته تبدأ المرأة تترقب لأن لأنه الآن وجد منافس لها يعني مثل الآن أنت لما تتزوج ثم بعدما تتزوج أنت كنت قبل الزواج تجلس مع أمك كل يوم بين المغرب والعشاء وتشرب معها قهوة وشاي وتسولف معها بعد ما تزوج صار يمضي في البداية تحضر عندها يوميا بعدين صبحت تحضر يومين في الأسبوع بعدين صبحت تحضر يوم في الأسبوع بعدين صبحت تحضر مرة في الأسبوعين فتقول لكم مكي أنا كنت متوقعة أنك بعد الزواج زوجك بتأخذك علينا فأنت كن ذكيا إذا كنت قبل الزواج تحضر عندها فقط بين المغرب والعشاء يوميا بعد الزواج أحضر المغرب والعشاء وبعد العشاء خل الأمك تقل لأن فترة التدقيق هي لمدة أبو ثلاثة شهور أربعة شهور ستة أشهر سنة فقط في البداية فترة التدقيق على الإنسان وبعدين خلاص الأم تغفل عن التدقيق عليك أنت كذلك عندما تتزوج أول ما تتزوج ستقول زوجتك الأولى أو الثانية ستقول إيه خلاص الآن سينساني السفرات اللي كان يسافر بي لن أجدها الآن لما كان في السابق يضاحكني ويمازحني الآن لن أرى يعني أسنانها أبداً يصل عافساً دائما الهدايا اللي من أول الآن خلاص لن يحضر لي هدايا لا أنت في البدايات إذا كان مهتم في البداية 50% اهتم الآن 90% ولا 100% خليها تقول في نفسها والله الرجل لطيف أن يقولون إن الذي يتزوج يترك الأولى والله ما تركني سبحان الله ما هو يأتي كل يوم يزورنا كل يوم يفعل كذا وهذا الذي كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام يكون الليلة مثلا هي ليلة أم سلمة في نفس اليوم يمر على كل نساء يدخل على عائشة يجلس عندها يدخل عند حفصة يدخل عند سودة يدخل عند صفية يدخل عند زينب يدخل عليه الصلاة الله عليهم يطوف عليهم وربما طاف عليهم في الليل أحيانا ووطئهن في ليلة واحدة كلهم بغسل واحد فدلك هذا يا أخي على أن عليه الصلاة والسلام كان يحتوي الكل بحيث ما في وحدة تقول مثلا في نفسها اوه والله اليوم ليس يومي وبالتالي لن اراها اليوم لم يدل اسمعي يعني ايضا هو في نوع من الادارة اوه اليوم العراق ما شاء الله اخذوا القدح المعلة تصدر يوم رحمة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم كيف الشيخ الله يحييكم رحمة طبير بعنك شيخ يستعذي الزوجات اي يعني احنا يعني والدي من الزوج الثانية اي واني ما استفعى يعني كان الثاني والدي ويعني خالي وعمام يعني ما احد ادلتينهم يعني بيعتهم ما حد يعني ادلتين يعني يكون كلنا قدوة نعم يعني ما المشارك السعودية يعني هم نفس ما معادلين زوجاتهم اتعذب يعني بس ام ام رحمة نعم يعني مسألة الإنسان عدد أو ما عدد هذا أمر يعني لا تعرفينه أنتي يعني أقصد تقول مشايخ السعودية ما عددو أول شيء ليس مشايخ السعودية ومشايخ مصر ومشايخ العراق وكذا ليس قدوة القدوة هو نعم. رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم مسألة أن الإنسان <تصفيق> يمكن أنت هرسيدة مش معجب الكلام محمد فضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا محمد أشكراك الله يخليك فضل أنت الشيخ طبع. حتى لا أخذ من وقتكم أنا مثل ما قلت، عندي معارف سافروا خلال سنة للمغرب، المغرب البلدان أخرى يعني خلال سنة اتزوج ست زوجات يعني ست مرة. نعم. ست مرة فكل مرة يقول يعني صلقت لي أنه ما كان بيانسعني فهل يجوز ذلك طيب سأتكلم عن ذلك إن شاء الله الله يحفظك بارك الله فيك طبعا أنا ما فهمت سؤاله جيدا لكن الرجل أيضا لا ينبغي أن يجعل الزواج نوع من العبث لما يتزوج يا أخي الله سبحانه وتعالى يقول وأخذنا منكم ميثاقا غليظة يعني فلا بد سمى الله تعالى الزواج ميثاقا غليظة. فلا بد يكون يسان جاد في أحمد عطنا كلمتين من الفيسبوك عشان أعرض بعد قليل لماذا المرأة ما تعدد تتزوجها أربعة طيب في فيسبوك في الأخ جمانة وأروى ومجموعة من الأخوات بعيدة فكرة التعدد ولكن بالعدل مم. لكن عندي إيميل هنا على إيميل برنامجها فيما يخص هذه أخت تسأل فبتقول أنه الزوجة متزوجة عليها وتوفى إلى رحمة الله وكتب الورثة بلمين لأولاد الزوجة الثانية فلا هي ولا أولادها ما لهم شيء من الورثة طبعا هذا هذا باطل يعني هذا ليس من الشرع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وصية لوارث والله سبحانه وتعالى يعني يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتق الله وليقولوا قولا سديدا يعني لا يجوز الإنسان أن يوصي للورثة أصلا الورثة قسمهم رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن الله تعالى لم يدع تقسيم الارث إلى ملك ولا إلى نبي إنما قسمه الله تعالى بنفسه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسان إلى آخر في سورة النساء وفي غيرها فهذا هذا الوصية باطلة عموما أن النساء يموت ويقول والله يعطوا عيالي فلان وفلان وتركوا الباقين هذا لا ينفذ شرعا لا يجوز يجزا ينفذ لا يعمل بها أصلا والقاضي الذي عمل بها هذا قد خالف الشرع عموما هذا أمر. الأمر الثاني حتى في حال الحياة لا يجوز أن يفرق بين أولادي هذه وأولاد هذا. ما يجوز يقول والله أولاد الثانيه لأنهم مثلا مساكين ولا ضعاف ولا كذا. يعني أفرض أنا أعطيكم مثال. أفرض شخص تزوج امرأة وأولادها كبروت والضفوس صاروا جارن وتزوج الأخرى وأولادها صغار. هل يجوز في حال الحياة يقول والله أولادك ما شاء الله كل واحد يملك خمس عماير؟ دعني أعطي هؤلاء كل واحد عمارة هل يجلس شرعنا أن يفعل ذلك يعطي هؤلاء الصغار دون أولئك أعطيكم الجواب بعد الفاصل طيب. هذا فاصل قصير فاضل أعود إليكم بإذن الله أينهم كنف لهم في جوهم ضع بصمتك هنا أقبل هنا ضع بصمتك, ضع بصمتك طبعا مثل هذه المواضيع يا الأخوة يعني ينبغي أن تضبط بضابط الشرع لا تضبط بأفعال الناس لا يقول الإنسان والله أنا أرى أن التعدد لا يصلح لي بناء على أنه رأى تجارب سيئة لا المسألة تنقسم إلى قسمين فيها تجارب سيئة وفيها تجارب حسنة لماذا المرأة لا تتزوج أربعة رجال بينما الرجل جزا ونتزوجها أربع نساء أولا ينبغي أن نعلم أن الذي خلق الإنسان هو أعلم سبحانه وتعالى ما يصلحه ولما قال الله جل وعلا يعني أباح ذلك الرجل وحرمه على المرأة كذلك أباح المرأة شيء وحرمها على الرجل فمثلا لو لبس الرجل خاتم ذهب أو قرط ذهب أو أساور ذهب أو ساعة ذهب لقولنا له حرام فإذا قال يا أخي ما هي المرأة تستمتع بالذهب ونحن ناء نقول الله تعالى فضل عليك بهذا لو أن الرجل أسبل إزاره تحت الكعبين قلنا له ما يجوز لازم أنك على حد الكعب قال يا أخي ما هي المرأة تلبس الطول الذي تريد تقول يا أخي أرشر الله أباح على ذلك ولم يبحو لك رجل في شدة البرد لازم يطلع يصلي الفجر مع الجماعة فقال يا أخي مرأتي ما شاء الله تحتها البطانية وتقوم تتوظى بالماء الحار وتصلي في الغرفة نفسها وتكمل نوم وأنا أذهب أصلي الفجر في البرد نقول الله تعالى ريحها وفضلها عليك بهذا فالله جل وعلا خلق الرجال وخلق النساء وجعل لكل واحد منهما حقوقا ومتاع ليست للآخر اتفقنا فكذلك في الزواج الله سبحانه وتعالى يعني شرع الزواج وشرع طريقه للرجل أنه يجز له أن يتزوج أربعا وأو وسهل المرأة بأنها يتزوج عليها لكن يجب عليها أن ينفق عليها وأن يسكنها وأن يعارجها لو قالت المرأة أنا راتبي عشرة آلاف ويجب عليك تعطيني المصروف نقول يجب عليك تعطيها مصروفة قال يا أخي راتبها عشرة آلاف أنا اللي أدفع أجرة السكن وأنا الذي أدفع علاجها نقول نعم هذا شرع الله الذي المرأة ريحها من هذه الجهة لماذا المرأة ما تتزوج أربعة أولا نسبة الولد تكون إلى من أفرض واحدة من زوجة أربعة وحملت قل والله الولد ينسب إلى من هذا أولا ومسألة دي ان اي وما دي ان اي هذه لا يقطع بها هذه تعتبر قراءة. في هذا الموضوع. المسألة الثانية أفرض أنها تزوجت أربعة. فلما جاء وقت الحيض، فإذا هي من نصيبي فلان، سيقول لا والله أنت كل حبوب تؤخر الدورة الشهرية، ولا تقطع الدم، ولا. فيعتبر نفسه مظلوماً في هذا. فترة النفاس حملت من فلان وولدت وصارت فترة الولادة في في عند فلان. طيب أنا دخلني أنا، أمتني عنك لأجل إنك يعني ترضعين ولد فلان. المجتمع أيضاً. يستفيد من تعدد الزوجات لكن لا يستفيد من تعدد الأزواج كيف لما أمرأة يقتل زوجها في حرب أو يموت في حادث مثلا أو زوج عنده ظرف معين متعاطي مخدرات كذا طلبة الطلاق طيب من الذي يحتويها هي ويحتوي أبناءها تحتاج إلى رجل ينفق عليها ويسكنها ويربي الأولاد يحتاج إلى حزم نحتاج أنها تدخل تحت ظل رجل لكن الرجل لا يحتاج يدخل تحت ظل امرأة دائما ممكن واحد تموت زوجته ويبقى أعزب إلى أن يموت المرأة في كثير من الأحيان تحتاج إلى ظل رجل أقول في كثير ليس دائما كما تزعل مرة وتقول هذا خلاني لن شيء لا أقول في كثير من الأحيان تحتاج أن تدخل في في ظل رجل أيضاً الرجل لما يتزوج عدد من النساء يكثر الأمة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة إلى غير ذلك من النصوص لكن لما أربعة رجال تزوجون امرأة إيش استفاد المجتمع من هذا إنما هو عطل هؤلاء الرجال عن أرحام أخرى كان يمكن أن تحمل منهم وأيضا يعني نحن لما نرد هذا الرد يا جماعة يعني ينبغي أن نفهم شيئا مهما أن شرع الله تعالى لا يجوز الاعتراض عليه أبدا كون الإنسان يبدأ يتفلسف ليش في الجنة حور عين ما في حور عين للنساء ليش مدري إيش كذا هذا شرق الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أي يكون لهم الخير من أمرهم يعني ينبغي الاستسلام لله تعالى أعطونا السودان مدى مينتظر من زمان السلام عليكم من؟ مرحبا عبدين تفضل أخي مرحبا عبدين حياة الله حياة الله الشيخ محمد أهلا وسهلا عابدين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله عبدين. أعطينا مشاركتك حول تعدد الزوجات يا عابدين يا رب الله يبارك فيك والله أنا أحييك وأحيي الموضوع اللي أنت أنت يعني أخو شرايح ونتمنى انه تنقدر حلقات لحلقات اخرى الله بارك الله فيك يا عابدين وتشرفنا باتصالك الله يحفظك يا رب بالبعض. بارك الله فيك أم احمد تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام رحمة الله اليوم ما شاء الله العراق بارك الله فيك يا شيخنا الله يكرمك يا أم أحمد والله احنا نحبك اخت الله الله يجزيكم خير الله يجزيكم خير يا رب يا شيخ احنا من النوع من أي عدد الزوجات من باب الشرع وتأثيرين بسنة رسول الله صلى الله, الله عليه وسلم الله وسلم. على رسول الله وآله وصحبه جميع بارك الله فيك يا أم أحمد <تصفيق> بس يا شيخ احنا هنا بالعراق ابنة تفرقة يعني لسنة أي الزوجها الزواج بسبب كترة الأرامل والأخواتنا الآن سات يقولون انت منافقة وتكذبين آه يعني عاد لا تلتفت إليهن الواحد إذا طبق الشرع وكان محتسبا في زواجه ونيته صالحة النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة حق على الله أن وذكر منهم قال والناكح الذي يريد العفاف فإن شاء الله تعالى أن الله ييسر الأمر بارك الله فيكم أخي عيسى تفضل عيسى بارك الله فيك طيب أبو أديبا ودي أستمع من قبل لأذكر نقطة اللي عندي هذا يا شيخ في واحدة ذاكرة قصتها بتقول انها متزوجة من, من سنة تقريبا رجال متزوج من, من أجنبية آه. وقبل الزواج آه قالوا انه يعني العلاقة اللي بينه وبين الأجنبية انه مجرد ولد اللي بينهم ما في أي علاقة بينهم فقالت آه. بعد أربعة شهور من زواجي أتغير الحال فصارت أتغير الحال عليها صار هو يروح ينام عند الأجنبية آه. ويضحك معاها و... و... ويلاعبها وهي لما يجيها البيت ده زي ما قلت أول كده مكشر في وشها كده وما يتكلم معاها وزعلان منه فبتقول ما لا أدري ماذا أفعل والله أخي أنا أقول في كل هالمشاكل الحل المصارحة تجلس معاه وتقول لي يا أخي أنا أحبك وانت تسوى عندي عيوني وانت عيالي وانت تعطيه مقدمة لطيفة ثم تقول لكني لاحظت واحد ثلاثة أربعة ما هو السبب وترى كثير يا أخي من المشاكل تحل بالمصارحة لكن قليل من الناس من يفعلوها اجلس عندك ملاحظة على زوجتك تعال واجلس والله يا فلانا او اكتب لها رسالة يا اخي اما انت تستمر تقول والله انا اشك انه فعلت به كذا أو, او عملت كذا انا ارى ان الابتعاد عن هذا يجب ان يكون هو الواقع يا ابو سعود عندي سأل الشيخ بالنسبة لأيام اللي فاتت هذه بالنسبة أي. عن زواج المسيار اي ايش هو زواج المسيار والشروط و... وهل هو جائز او ولا <تصفيق> تفيد وتفيد إخوان ال. <تصفيق> طيب شكرالله <تصفيق> طبعا هو الزواجات في يعني في زواج أو أنواع من الزواج معروفة من قديم عند السلف ولكن سماها الناس اليوم بأسماء يعني جديدة أنا أعطيكم مثال لو رجل جاء وخطب فتاتا فتاة معجبته وجميلة إلى آخره فقالت والله أنا ما أقدر أتزوج قال لماذا قالت لأن عندي أم مريضة. وأنا بد أن أكون عندها من بعد المغرب إلى الفجر في الليل أمي يأتيها نوبات ربو ولا بد أكون موجودة عندها فاإما أن تقبل الزواج لكن تسقط عني المبيت لك النهار والليل ليس لك طيب اشترطت عليه الزوجة هذا الشرط وقبل هل الزواج صحيح ولا لا صحيح أجيبه صحيح صحيح الرجل قبل أن قبله هو من حقه أن يكون له الليل والنهار من زوجته من حقه هو لكن هو رضي أن يضع لها الليل لها يسقط حقه طيب كذلك المرأة نفرض أن امرأة جاء يخطبها رجل فوافقت قال لكن أنا عندي شرط قالت ما هو قال أنا والله عندي ظروف معينة أنا المبيت لابد أن أبيت في بيتي الآخر لا أستطيع أن عندك لكن لك النهار كله آتيك في النهار ساعة ساعتين ثلاث أربع عشر لكن الليل لا أستطيع أن عندك كذا ظروفي فأنت من حقك ليلة من كل ليلتين يعني من حقك ثلاث ليالي في الأسبوع فإذا تريدين أن تزوجك تسقطين هذا الحق موافقة؟ قالت موافقة فهل الزواج صحيح ولا لا؟ <تصفيق> <تصفيق> الزواج جائز إذا أسقط أحد الزوجين شيئا ومثل امرأة جاء الزوج تزوجها وقال اتفضلي وهذه مثلا عشرة آلاف مهر بعدين هي أخذتها ثم قالت تفضل هذه هدية لك أسقطت مهرها جائز ما دام أنه سمي مهر ودفع ثم تنازلت هي له هذا جائز إن أسقطت حقها في المبيت أو أسقطت حقها في السكن قالت أنا اللي أسكن نفسي ما يحتاج أن تسكنني أنت أو أسقطت حقها في العلاج أو أسقطت حقها في النفقة هذا جائز الناس يسمونه اليوم مسيار من عندنا تفضل أخي ياسر أنا ظنة ياسر ذهب ياسر عفوا صار لحوال خمس دقائق ينتظر ياسر طيب الناس سموا اليوم مسيار لأنه يسمى عندنا الآن لما أقول لك يا سعود أن تأتي للرياض فقلت نعم قلت يا أخي سير علي إذا جيت الرياض ما معنى سير علي؟ مر عليك علي. يعني مر علي أي. طيب يعني زرني أي. فيسمونه ما دام أنه يأتي ليها في النهار دون الليل سموه مسيار كأنه يمر عليها مر علي. يسير <تصفيق> عليها لكن هذا جاهز أبو بكر رضي الله عنه كان له امرأة جعلها في السنح السنح في يعني في عوالي المدينة في منطقة قريبة من المدينة مزارع عنده مزرعة وفيها زوج له وكان يذهب إليها في الليالي يعني يجلس في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم وعند زوجته وأبناءه فإذا صار عنده شغل في مزرعته ذهب إلى مزرعته ورأ امرأته وبات معها أو ربما في النهار ينام معها ثم يرجع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع يا أبا بكر إما تذهب ليلة هنا وليلة هنا ولا طلق خلاص هي وافقت سودة رضي الله تعالى عنها زوجة روصل الله عليه والسلام تزوجها النبي عليه والسلام وعمرها خمسون سنة عمر سودا خمسون سنة لما تزوجها وكان عمره أيضاً عليه الصلاة لأنها لا هي تزوجها بعد وفاة خديجة مباشرة رضي الله تعالى عنها فالشاهد لما كبرت سودة والنبي عليه الصلاة والسلام عنده نساء أخريات شعرت أنها لا تستطيع أن تقوم بحق النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام قوي يعني ويحتاج إلى فراش وشعرت لي أنها كبرت. فقالت يا رسول الله أنا أسقط حقي في المبيت ما يحتاج تأتيني ليلة تعال عندي العصر تعال عندي كذا لكن ما يحتاج تبيت عندي فأعطي ليلتي لعائشة فأسقط حقها من ذلك أخي يوسف أم يوسف عفوا تفضلي أم يوسف السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يعرفيك شيخ أنا مع تهدد الزواج أنا كنت مزوجة من, من رجل متهدد لزواج نعم. ولكن ما ما هذا بينه وبين زوجته الأولى نعم يعني بعد إعلان للزواج كرحته فيي وبعد كده صار المبيت يومين عندها ويوم عندي السفرات لها وأنا لا هكذا وطلق من السبب أنت طلقت في الطلاق ولا هو اللي طلقت؟ لا لا هو نفسه آه يعني بالعكس أنا متمنى أن يرجعني في يوم من الأيام صلى الله أن يجمع شملكي وأن يعني يرزقك الخير يا رب العالم وفي سؤال ثاني هاي. الآن أنا عندي طفلين. نعم وأخافه كان وأنا أريد الزواج عن رجل ثاني وكذا ولكن أنا خايفة أن لو أصلت أطفالي ل... لولدهم يتعذبوا من زوجة الأب نعم لأنه سبق وعذبتهم يعني كذا ما مرة. طيب أنا ودي أختي يعني بما أنها قضية شخصية في يعني تعتمد على طبيعة الزوج وطبيعة الزوجة الأولى ووضع الأولاد وكذا لعله يعني تتصل بها تفي أو تتصل بأحد المستشارين الأسريين وبدون الله تعالى تستفيد منه وصل الله أن يجمعها شملك أحمد تفضل أحمد السلام عليكم مرحبا مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا, يا مرحبا يا أحمد إننا نحبك في الله يا الله يجزيك خير يا أحمد بارك مع الله معنا يا في جنات النايم آمين الله والأحباب اللي معك كمان آمين زاك الله خير سوال يا شيخ ما أدري أنطلح ولا لا أنا جيت في الموضوع متأخر شويه طبع. لكن بعض الشباب يساثر خارج المملكة لقضاء فترة تعطيل شهر زمان ولا والدمعي أنا فيقوم بالزواج من أحد الفتيات في فترة وجوده هناك فهل هذا الشيء اللي بيقوموا به شباب جائز سرعا أبغى حكم الله يحفظك بارك الله بك أبشر بإذن الله الله يحفظك يا أحمد أزاك الله خير طبعا في مسألة مهمة بالنسبة لهذا الذي يتزوج الزوج الثانية ثم بعدين ضغطت عليه أولا وطلقها أي قرار يريد أن يتخذه الإنسان في حياته لابد أن يتحصل عنده شيئان وهذه قاعدة عامة في الحياة التخطيط الجيد له الاستعداد لتحمل التبعات أنا مثلًا بادرس بهذا بدرس مثلًا في بريطانيا أول شيء خط التخطيط جيد أختار الجامعة المناسبة أختار السكن المناسب أتحمل عندي استعداد أتحمل التبعات أنا سأفارق أولادي أنا سأصرف أكثر هناك أنا سأخالط أقامة عاجم أنا عندي استعداد أتحمل التبعات كذلك واحد يريد يتزوج التخطيط الجيد المرأة المناسبة الب السكن المناسب أقدر أصرف عليها ولا ما أقدر أصرف عليها هل عندي يعني قدرة على الإدارة بين ال الأمر الثاني أتحمل التبعات الزوجة الأولى ربما غضبت ربما غضب أولادي ربما يعني أصابها يعني بعض المشاكل بيني وبينها هل عندي سادة تحمل التبعات هذا الذي يقع فيه عدد من الناس مع الأسف ما في تخطيط جيد الأمر الثاني أول ما يأتي التبعات يقول أنا يشل ورطني والراتني بهالزواج يا أخي أنت ما اشترت لك سيارة تعبث بها وتجربها يومين وترميها ولا ولا ولا ثوب لبسته ولم يعجبك وانزعته أو غطرة هذه هذه امرأة عندها مشاعر عندها أهل محترمة يعني لها كينونتها يا أخي إما أن تقبل على الموضوع وأنت يعني جازم ومخطط الموضوع عندك السعدات تتحمل التبعات أو يا أخي من البداية اللي ما ترضاه على بنتك لا ترضاه على بنت الناس مثل ما قال عليه الصلاة لما ترضاه لأختك لما قال إذن لي بالزنة قال ترضى أختك تزني أن ترضى أختك أو ابنتك يأتي أحد ويعبث بها والله شهر شهرين ثلاثة ثم يتركها هذه مسألة المسألة الثانية مسألة عن الأخ أحمد يعني تساهل البعض بأن يذهب إلى بعض البلدان ويأتي إلى عوائل معينة ويتزوج منهم وفي نيتها لا يمكث معها إلا شهر أو شهران إلا أو شهرين ثم بعد ذلك يتركها هذا نهى عنه أكثر العلم لأسباب. منها عن أن الذين يفعلون ذلك في كثير من الأحيان ما يدقق في عفة المرأة ولا في وجود الولي ولا في صلاحها ما هو أبو شهر شهرين يلا بس اتزوج وامشي أحيانا تكون في عدة رجل آخر المسألة الثانية أن الأصل في الزواج الديمومة المسألة الثالثة أن هذا فيه نوع احتيال على المرأة المرأة يأتون يزوجونك بنتهم ويشترونك ثم بعد ذلك تعبث بالبنت لمدة شهرين ثلاثة تقول والله طلقتك وخلاص والمهر وعطيتك لا ترضاه لي أختك فهذا أيضا مهم عبد الله تفضل بعدين نسمع الفيسبوك فيسبوك أشوفك تأشر لي عبد الله سلام عليكم. مرحبا أهلا عبد الله تفضل الله يحميك يا شف أهلا وسهلا الله أنا بس أذكر أن التعدد يعني هو خير للنساء أكثر من الرجال أحسنت صحيح ويعيب على المرأة أن تخدر نخطي عما تشبه نفسها حسن دعساك معدد يا عبد الله الله <تصفيق> <تصفيق> لسه ما تدوجت لسه ما تدوجت لازمك يا شيخ كنت عايز توصل معك يا خلاص بشري عبد الله خلاص يبشر يا عبد الله خذ رقمي من الإخوة وارسل لي رسالة أبو سامي تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ يا مرحبا أبو سامي يا شيخ الشيخ وربونا هالبرنامج سمعناه برا. <تصفيق> يا شيخ جرى كاديد حنا الحين من حشي من الزواج والثناء هل حربة حدنا تقول زوج غصب عنك؟ ما شاء الله تحمست زوجتك هو إحنا بحشي من هيك بالزواج والله أقول, أقول أقول بيد الله وجهها أم سامي هل اللي هل اللي تشجعك؟ آمين. عندي سؤال يا شيخ. فضل يا أبو سامي. بالنسبة إن إذا كان في شو تفاهم بين الزوج والزوجة وصل إلى حد الطلاق نعم. والرجل قرر طالع منه يطلق. أي. هل شرعا عليه ذنب أو عليه اسم؟ جميل سأوجي عن ذلك إن شاء الله. الله. يلا شرماك. بارك الله فيك عليك السلام وطلب البركات. طبعاً الز الطلاق إذا لم يكن فيه ظلم للمرأة إنما هو حل لمشاكل لم يستطع أن يحلها أبداً أبداً. وسلك جميع الطرق ثم اضطر الى ان يطلقها واعطاها حقها واعطاها بقية صداقها ونحو ذلك ما يعتبر حرام اذا لم يكن في ظلم احمد في شيء سريع لانباقي دقيقة وربع طيب في ثلاث مداخلات مداخل اول من امل حنين بتقول انه هل زواج التاني او التالتة يعني يدخل تحت زواج المتعة الشيء الاخر في مداخلة من ميار بتقول انه الزواج المصالح إنه أنا تزوج بنتك عشان تقديلي الشغلة التجارية المعينة أو شئ ذي الشيء الثالث عمر أه... الأخ عمر بيقول إنه إنه ريت لو تكمل قصة ال الأب اللي هل يعطي عمار الأطفال الصغار إيه صدقت إحنا فاتتنا لا يجوز له شرعا إذا كان هو أعطى يعني قال والله هذولا الصغار المساكين ما يجوز له شرعا نفرق بينه هذا لكن ممكن يكتب في الوصية أن هذه العمائر أربع عمائر هذه للمحتاج من أولادي فإذا كان هؤلاء أحوج يكون ينفق عليهم منها ولا يملكونها الوقت انتهى أسأل الله لي ولكم التوفيق أسأل الله لي ولكم التوفيق أسأل الله أن يعمر بيوتنا بالخير أسأل الله أن يؤلف قلوبنا جميعا مع أسرنا على الخير والهدى أشكر لكم تواصلكم ألقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة وأنتم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Oh, oh, oh.